والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولما دخلوا على يوسف قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخي ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد ولمن همر بعير وانا به جعين قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء اخي ثم استخرجها من وعاء اخي كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله لارفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم قالوا ان يسرق فقد سرق اخوه منه من قبل فاصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر من والله اعلم بما تصفون قالوا ان له ابا شيخا كبيرا له كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين قال معاد الله ان ناخذ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم أَلَمْ تعلموا أَنَّ أباكم قد أَخَذَ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن آباؤكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرّطتم في يوسف؟, ومن قبل ما فردتم في يوسف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 فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسفا على وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال إنما اشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي